قال رحمه الله قوله تعالى واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وهذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام واضرب يا محمد لأولئك الكافرين المتخرين بما بأيديهم من المال والجاه على ضعفاء المسلمين الفقراء المساكين اضرب لأولئك المعاندين الذين يقترحون ما يقترحون يبعد فلانا ويبعد فلانا حتى نجالسك وحتى نقوم من جلسائك ابعد ضعفاء هؤلاء المساكين فنحن ما نحب أن نجالس هؤلاء بلال صهيب ومن معه من الضعفاء فيفتخرون بمالهم ويفتخرون بجاههم فيستنكفون من الجلوس مع الصلحاء ومع الفقراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيا محمد ضرب لهم هذين الرجلين واحد آتاه الله ما آتاه من النعيم جنات من الكروم والأشجار والأنهار خلالهما في وسطهما تجري والزروع أيضاً في الوسط محيطة بتلك الأعناب فاضرب لهم هذا المثل لعلهم يتعيضوا ويستفيدوا ذاك غني وهذا فقير وهذا الغني يفتخر على هذا الفقير إلى أي شيء صار هذا الغني المفتخر المتكبر على الفقير هذا إلى أي شيء قال أمره وصار أمره إلى الانتهاء وذاك الذي بيده من المال كله ذهب ما بقي منه شيء ضرب لهم هذا المثل لعلهم يستفيدوا من هذا المثل أولى المتكبرين هؤلاء المتكبرون مفتخرون بأموالهم وبما عندهم من الجاه والسلطان والرئاسة والسؤدد وما آتاهم الله مكنهم منه من الأموال وغير ذلك فاجعل لهم هذا المثل لعلهم يتعيضوا به واحد مسكين فقير ما معا شيء وآخر غني ويفتخر الغني عن الفقير هذا الكافر الغني يفتخر عن الفقير أنا عندي وأنا عندي وأنت ما عندك شيء إلى آخر ما هو معنوم حتى كفر بالله صار أمره هنا ما صار والعياذ بالله فمحق الله ما بيده ولم يمقى بيده شيء فالمال مال الله سبحانه وتعالى وأنتم معشر الكافرين سيصير حالكم إن لن تنتبه حال ذلك الذي أمحق الله ما بيديه وأزال ما بيديه ولم يبقى له شيء من المال انتهى فأصبح يقلب كفيه ما مع شيء وهذا الافتخار ليس بنافع لخم وهذا التعاظم والاحتقار على ضعفاء المسلمين يضركم وانظروا إلى هذا الغني الذي كان يفتخر على الفقير المسكين وآتاه من النعيم ما آتاه كما ذكر الله سبحانه واضرب لهم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب من قروم العنب يسمى الكرم أيضاً كذلك والعنب من أحسن الفواكه ومن أفضل الفواكه فذكر الله العنب لأنه من أعظم الفواكه مع التمر وهما فاكهتان وفيهما من النتاج الفائدة ما فيهما فاضرب لهم هذا الرجل الذي آتيناه من الكروم جنتين مستانين عظيمين ثمارهما مستمرة وثمارهما لا تنقص أبداً على جميع العوام التي تخرف فيها هذه الجنات هي مستوية وتزيد وأما النقص فلا نقص بها كما أخبر الله ولم تظلم منه شيئاً كلت الجنتين آتت أكلها على الأعوام مستمر على جميع العوام والأكل نفس الأكل والثمار نفس الثمار وهكذا أيضا النتاج نفس النتاج ما فيه نقص ولم تظلم منه شيئا وهذا خلاف العادة العادة أنها تتفاوت في الأعوام هذه الأشجار فتارة تخرف ما شاء الله في أعوام تأتي بنتاج عظيم وأحيانا أعوام أخرى ينقص النتاج وأما أو هاتان الجنتان لهذا الكافر الذي افتلاه الله به على حال واحد وعلى وتيرة واحدة كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا لم ينقص شيء أبدا ولم تنقص شيئا الأعوام على هذا دواليك مستمرة على هذا النتاج العظيم خلاف عادة العنب وخلاف عادة الأشيار فإنها تنقص شيئا في بعض الأعوام وأما هذا فابتلاه الله بهذا فذكر جنتين عظيمتي الشكل وعظيمتي النتاج وحففناهما بنخل النخل من حولهما حول هذه الجنتين العظيمتين والأنهار تجري وسطهما ويصطر عنهم الجداول وهذا مستمر على مدار العوام والنهر يجري تحتتين الجنتين وسطين الجنتين وله فروع جداول يسقي منهما ذلك الرجل ويستفيد من ذلك الماء والأشيار مثمرة لكنه رجل كافر بالله سبحانه وتعالى افتخر وتعاضل في نفسه وأنتم تفتخرون تعظمون في أنفسكم سيصير حالكم إلى حاله وسيدمركم الله سبحانه وتعالى كما دمر ذلك وسيزين ما بأيديكم وينتهي ما بأيديكم وهذا مثل استفيدوا منهم والأمثال في القرآن لها فائد عظيمة ومنها هذا المثل الذي أراد رسول الله أن يضرب الكفار المفتخرين عن الفقراء كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلاله منهرا أي أجرينا وسطهما نهر يمشي هذا والله شيء عجيب فهما بستانان جميلاء الشكل وهكذا عظيماء النتاج وإيش الذي كان بعد ذلك وكان له زيادة على البساتين وكان له ثمر وقال لصاحبة هذا الذي دمره مثل ما أنتم الآن تقولون للنبي عليه الصلاة والسلام ابعد الفقراء ما نريدهم ما نريد نجالسهم هذا أيضا قال نفس المغولة ويفتخر وإيش معك ما معك شيء حتى تكون يعني تفتخر علي ما معك شيء أما أنا معي ومعي وأنتم تقولون لمحمد هذا الكلام هؤلاء فقراء ما معهم شيء لا نريد أن نجالسهم فصاروا إلى ما صاروا في عز وأنتم صرتم إلى ما صار إليه ذلك الرجل في خزي وأذلكم الله كما أذل ذلك وقولوا واضرب لهم مثل الرجلين هناك قاعدة في ضربة إذا جاء بعدها المثل فإنها تنصر مفعوليني واضرب لهم مثلا رجلين مثلا مفعول ورجلين مفعول هذه قاعدة عند بعضهم أن ضرب إذا وقع بعد المثل ينصب مفعولين وقيل الأول هو رجلين متأخر في اللفظ والثاني هو مثلا المتقدم في اللفظ والأصل واضرب لهم رجلين مثلا جعلنا لأحدهم جنتين إلى آخره ولا بأسا يبقيا علمهم عليه مثلا المفعول أول ورجلين مفعول ثاني فضراب بعد المثل إذا جاء بعدها المثل وقع بعد المثل تنصر مفعولين واضرب لهم مثلا رجلين مثل مفعول أول ورجلين مفعول ثاني وقيل العكس رجلين مفعول أول ومثل مفعول ثاني مقدم في اللفذ فقط ولا مان عنها تبغ على أصلها واضرب لهم مثلا مفعول به ورجلين بدل واضرب لهم مثلا رجلين ويكون رجلين عطفيان أو بدل لكن ذكر بعضهم أن هنا واجعل لهم صير لهم مثلين جعل لهم مثلين فتنصب مفعولين إذا وقع بعدها المثل فالمثل أول وما بعده الثاني قول وحففناهما أي أحطناهما هذا معنى قولي وحففناهما أي حطناهما بنخيل وبشيء آخر غير الكروم نخيل مثمرة أيضا استفيدون منها وجعلنا أيضاً بينهما زرعة أقوات وثمار يستفيدون منها يأكلون ويتنعمون من الأقوات ويتنعمون أيضاً كذلك من هذه الثمار التي تنتجها القروم وتنتجها النخيل فيا له من بستان عظيم الله يا لها من بستان عظيمة لهذا الرجل لكنه جاحد وقولوا كنت الجنتين آتت كلتا عند البصريين لفظها مخرد ومعناها المثنى فلذلك يجوز أن يراعى لفظها ويراعى معناها وهنا رعي معنى أو رعي لفظها كلتا الجنتين آتت ولم يقل أتتا وإنما قال آتت فيجوز مراعاة اللفظ كما هو هنا ويجوز مراعاة المعنى وهنا رعي المعنى في قوله آتت وفي قوله خلالهما نهر رعي اللفظ فقال خلالهما مراعاة للنصف وآتت مراعاة للمعنى خلالهما وآتت مراعاة للنصف فإن لفظ كنت مفرد ومعنه المثنة فيجوزا تقول كلاهما قائم وكلاهما قائمان المثنة كلاهما قائم الزيدان كلاهما قائم والزيدان كلاهما قائمان فتراعي اللفظ وهو المفرد وتراعي أيضا كذلك المعنى وهو التثنية فيها وهذا هو الصحيح أن لفظها مُفرد ومعنىها المُثنَّة والعرب تراعي اللفظ تارةً وتراعي المعنى تارةً أخرى كلاهما قائم كلاهما قائمان كلتا الجنتين آتت ثم قال خلالهما نهره قال رحمه الله قوله تعالى واضرب لهم مثل الرجلين الآية قيل نزلت في أخوين وهذا لا يعني نقول الله الحمد وما نحن في حاجة للتفتيش من هم الرجلان ومن أي بلاد إلى آخذ ذلك وما صفتهما صفة أحدهما, صفة أحدهما كافر والآخر مؤمن هذا يكفينا أما من أين هم من بني اسرائيل أو من بني مخزوم أو من بني فلاء ومن أي من البلدان ما نحتاج لهذا الله أبهم فنبهم ولا نحتاج للتفتيش الله أبهم لعدم وجود الفائدة في ذكر الرجلين ما صفتهما الصفة قد ذكرت تكفي كافران ذكرها الله سبحانه وتكافر أحدهم وأحد مؤمن وأما من أي من أي البلاد ما نحتاج وهكذا أيضاً ما اسمهما ما نحتاج وما أي الغبائل كل ذلك لا نحتاج إليه لأن الله أبهمه فنبهم ما أبهم سبحانه ولو كان هناك فائدة في بيان الرجلين أكثر وأكثر لبينهما ربنا جل وعلا لكن ما فيه فائدة فحصل الإبهام فلا تفتش عن مثل هذه الأشياء إنما هو من فضول العلم فلا تحتاج إليه قال واضرب لهم مثل الرجلين الآية قيل نزلت في أخوين من أهل مكة من بني مخزوم كل هذه إسرائيليات كل هذه أيضا تخمينات أحدهما مؤمن وهو أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد ابن عبد ياليل وكان زوجٌ من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والآخر كافر وهو الأسود بن عبد الأسد ابن عبد آلين كما سمعت أما بشي على هذا وقيل هذا مثل لتعيينه لعيينة وقيل هذا مثل لعيينة ابن حصن وأصحابه مع سلمان وأصحابه شبههما برجلين من بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهودا في قول ابن عباس وقال مقاتل يمليخا والآخر كافر واسمه قرطوس وقال وهب قفطير وقال وهب قطفير وقال وهب قطفير وهما الذان وصفهم الله تعالى في سورة الصافات وكانت قصتهما على ما حكى عبد الله بن مبارك عن معمر عن عطاء الخرساني قال كان رجلاني شريكيني لهم ثمانية آلاف دينار وقيل كان, كان أخوين ورثا من أبيهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أحدهما فاشترى أرضا بألف دينار فقال صاحبه اللهم إن فلان قد اشترى أرضا بألف دينار فإني أشتري منك أرضا في الجنة بألف دينار فالتصدق بألف دينار ثم إن صاحبه بن دارا بألف دينار فقال هذا اللهم إن فلاناً بنى داراً بألف دينار فإني أشتري منك داراً في الجنة بألف دينار قلنا هذه إسرائيليات لا تعتمدها وتصدق بذلك ثم تزوج صاحبه امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال هذا المؤمن اللهم إني أخطب إليك امرأة من نساء الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم اشترى صاحبه خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال هذا اللهم إني أشتري منك متاعاً وخدماً في الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فقال لو, لو أتيت صاحبي لعله ينالني منه معروف فجنس على طريقي حتى مر به في حشمه فقاموا الناس بعد المال الناس أحسابهم أنسابهم الأموال الذي عنده مال الناس بعد يمشون ويجرون بعده طمعا فيما بيده إلا من رحم الله ممن وفقهم الله سبحانه وتعالى ممن كانت نظرتهم نظرة الشريعة إنا كرمكم عند الله أتقاكم وأما هؤلاء أصحاب الأموال أصحاب قارون طائفة التي أثنت على قارون بماله وأصحاب الآخرة حذروا أولئك من هذا السبيل الذي يسلخونه وأن أحساب الناس عندهم الأموال حذروهم جدا فأهلك الله قارون ما معه من الماء وندم أولئك أصحاب الدنيا الذين ما عندهم نظر إلا دنيا دنيا, دنيا الذي عنده دنيا هو الرجل نعم الرجل الذي ما عنده دنيا هذا بئس الرجل هذا الغالب في الناس هذا الأصل الأصين هذا الأصل في الناس أنهم يثنون على أصحاب الجاهات الشارات إلى آخر ذلك قال قال نعم فقال ما شأنك فجلس على الطريق حتى مر به في حشمه فقال فقام إليه فنظر إليه آخر فعرفه فقال فلان قال نعم قال ما شأنك؟ قال أصابتني حاجة بعدك فأتيتك لتصيبني بخير فقال ما فعل مالك؟ ما فعل مالك؟ وقد اقتسمنا مالاً واحداً وأخذت شطره وقص عليه قصته فقال وإنك لمن المصدقين بهذا أي بما تفعل أنك من أجل كذا وأجل كذا تبدل المال تريد النساء في الجنة وتريد الدار في الجنة وتريد متاع في الدنيا وخدم صدق بهذا انت هذا كافر بالبعث فقال وانك لم من المصدقين بهذا اذهب فلا اعطيك شيئا اذهب فلا اعطيك شيئا فطرده فقضى فقضي لهما ان توفيا فنزل فيهما فنزل فيهما فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون هذا الذي اشار اليه في فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين الله أعلم هل هذه نفس القصة أم تلك أخرى غير هذه الله أعلم هل هم المذكوران في الصفاتم غيرهما الذين في الكهف قال ورويا أنه لما أتاه أخذ بيده وجعل يطه به ويريه أموال نفسه فنزل فيه ما واضرب لهم مثل الرجلين ايذكر لهم خبر رجلين جعلنا لاحدهما جنتين بستانين جن البستان من اعناب وحففناهما بنخل جمع له اطيب الفواكه وعظم الفواكه الاعناب والتمر الذي تنتج النخيل هذا اطيب ما يكون من الفواكه من أعناب وحففناهما بنخل أي أطفناهما من جوانبهما بنخل حطناهما جعلنا من جوانبهما نخل وهي في الوسط هذه الجنان العظيمة من الكروم والأعناب الذي ما يعرف فضل الله عليه هذا ما يوفق حتى وإن استمر المال بلا بركة ويكون وبالا عليه يوم القيامة يزداد سوءا والله استدرج هذه الأصناف مستدرجة بالأموال المعرض عن الله سبحانه مستدرجة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فريحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبنسون فقطع دابر قوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين هذا رجل ظالم قطع الله دابرة في آخر الأمر وآل أمره إلى الدبور وإلى الهلاك نسى الله العافية كما وصفه الله ظالم لنفسه كما سيأتي دخل جنته ظالم لنفسه ما يظلم الله نفس العبد إنكم لن تبلغ ضري فتضروني ولن تبلغ نفعي فتنفعوني إنما هي أعمالكم أحصيها لكم والله لا يتضرر بمعصة العصاه ولا يزيد ملكه بطاعة الطائعين فهو ما هو في حاجة إليهم أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد قال رحمه الله أي أطفناهما من جوانبهما بنخل والحفاف الجانب وجمعه أحفة يقال حف به القوم أي طافوا بجوانبه وجعلنا والملائكته حول الحرص نعم والملائكة حول نعم ملايكة حافين أحسنت أي مطيفين بالعرش هذا من هذا الباب أن الحفاف بمعنى الطواف وهذه الجنة كذلك أيضا أطافها الله سبحانه وتعالى من جوانبها بنخل بعضهم مفسر حافين قال من غير العالم ملايكة من غير العالم عجيب هذا التفسير فهو معناه هذا الموجود هنا قال رحمه الله والحفاف الجانب وجمعها حفة يقال حفة به القوم أي طافوا بجوانبه قوله وجعلنا بينهما زرعا أي جعلنا حول الأعناب النخيلة ووسط الأعناب الزرع وقيل بينهما أي بين الجنتين زرعا وجعلنا بينهما وسط الأعناب الزرع فيا لهم جمال في هذه الجنان جمال عظيم انهار نخيل شيء بستان هذا بستان لا نظير له فذكره الله في كتابه لعظمه لعظم جماله وعظم ثماره ونتاجه وقيل وجعلنا قوله وجعلنا بينهما زرع أي جعلنا حول الأعناب النخيل وسط الأعناب الزرع وقيل بينهما أي بين الجنتين زرع يعني لم يكن بين الجنتين موضع خراب قال لها كلها معمورة جنتان ما حول الجنتين معمورة قال قوله كلتا الجنتين آتت أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها تمرها تاما يصلح أكلها قراءتان سبعيتان كما سيأتي عنه يذكر هذا أكلها بإسكان الكاف وأكلها بضم الكاف قال رحمه الله قوله تعالى كلتا الجنتين آتت مبتدى وخبر جملة خبر أي أعطت كل واحدة من الجنتين أكلها ثمرها تاما ولم تظلم لم تنقص منه شيئا هذا خلاف العادة في الكروم النخيل وفي الزروع أنها ما تعطي سواء على الأعوام ربما يحصل نقص في بعض الأعوام أما هاتان جنتان مستمرة على حال واحد. على حال واحد في العطاء والنتاج كيف سيكون هذا ماله؟ هذا ماله عظيم ماله عظيم جدا فالزرع فيه بركة إذا أنتج على صاحبه فيه بركة عظيمة صدر وينتج إلى بيع إلى آخره لكن يحتاج إلى شكر وإلا يذهب كلها الموجود من النعيم العظيم المباح زرعه وهكذا المحث على زرعه إنب النخل زروع غوات وثمار كله مما يحث ويرغى في زرعه وذكر للترغيب فيه والإشارة إلى هذا أن هذا هو نتاج النتاج وهذا هو الفائدة في الأعناب والثمار والزروع يحصل ما يحصل من الخير للناس عن الأفراد وعلى المجتمعات لما القات والتنباك وغير ذلك من الزروع لا تزرع ما فيها فائدة ولا فيها بركة بل دمار البلاد قال رحمه الله قوله تعالى ولم تظلم لم تنقص منه شيئا وفجرنا قرأ العامة بالتشديد وفجرنا أجرينا وسطهما وفجرنا قرأ العامة بالتشديد أي الأكثر وقرأ يعقوب بتخفيف الجيم فجرنا فِيهِنَّهُمَا نَهَرَ يعني شَقَقْنَا وَأَخْرَجْنَا وَسَطَهُما نَهَرًا إلهنا سبحان الله والحمد لله إله إلا الله